بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن بكى او حالها يوم الناس اشتاط اللي رو أعمالهم فمن يعمل مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال